أبناؤه وأزل من السماء ما وأزل من السماء ما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله آدابا وَأَتُمْ تَعْلَمُونَ